mbetumulakutulufus e kum ve tuun ne Feri on ku mi diğerrim tava ne aleym bil ismivelduven bu veye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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ